برق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطط أبصارهم كلما أضاع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 فَذُكُرُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ أج به من الثمرات رزق لكم فلا تجعلوا لله آدابا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدي فأتو بسورة ممثله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 وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسمائها أئلا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إِنَّ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِأَشْمَآءِهِمْ فَلَمَّا أَنْفَعُهُمْ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 ادْمُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا أَيْتُشُوما وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ مِنَ الظَّالِمِينَ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 ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتبتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيم الصلاة وأكذكى وركع مع راكع أتأخرون الناس بالرِّواة سوءاً ففسكم وأنتم تتعلون الكتاب أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ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 فَفَجَّرَتْ مِنْهُ ثَنَاثَةٌ عَشَرَةٌ عِينٌ قَدَّ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَا شَرَبَهُمْ كُلُّهُ وَشَرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُبْسِدِينَ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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الْكُتُبَ وَآتَيْنَاكُمُ الْمَاءَ آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَلَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ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 قالوا اذع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر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 وَاللَّهُ مُقْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْ نَظْرِبُهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحِلُّ اللَّهُ الْمَوْتَ وَيُرِيْكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تُم لَقَسَتْ أُلُو بُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَجَدُ قَصْوَهُ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِن قَوْمِكَ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْقُرْبَى إِحْسَانًا وَبِالْيَتَامَى إِحْسَانًا وَبِالْمَسَاكِينِ إِحْسَانًا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُنَّ جِمَاعَكُمْ وَلَا تُخْرِجُنَّ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ ثُمَّ أَقَرَرْتُمْ وَأَن تُمْتَشَدُونَ ثُمَّ أَلْتُمْ هَذَا تقتلون أنفسكم وتخرجون فرقة منكم من ديارهم وتخرجون فرقة منكم من ديارهم تظاهرون عليهم. الإثم والعدوان وان يأتكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم وهو محرم عليكم اقراجهم افلا تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض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 تَلَعْنَ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ بِسَمَ اشْتَرَو بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَذْكُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن طَعَامٍ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 نزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا قالوا نؤمن بما انزل علينا ويذكرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم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 وَإِذْ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم مكورا خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأبركم به إيمانكم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 فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين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 إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من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 بديع السماوات والأرض، وإذا قضاء أمرا فإنما يقول له كُلَّ فَيَكُولُ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا الَّذَا هُوَ أَوْتَكِنَ آيَةً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 ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وكب علينا إنك أنت التواب الرحيم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 وَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْنَا فَمَكْرُوهُ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ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 وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيَهَا فَاسْتَبْقِ الْقَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُ يَأْتِي بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً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 وحيت ما كنت فوالوجوهم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم وخشوني وليؤمن من إيمتي عليكم ولعلكم تهتدون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 إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد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 فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَمَن قَامَ مِن مُّصَلٍّ جَنَثًا أَوْ اثْنَيْنِ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ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 كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يكتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتذلوا بها إلى الحكام وتذلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواطيك للناس والحج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 مريضا أو به أذى من رأسه من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استهسر من الهدى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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَقْذَتَهُ الْعِذَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسِبَهُ جَهَنَّمَ وَلَبِئَتْ مَثْوَاهُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِغَيْرِ نَفْسِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوكُمْ بِالْعِبَادِ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 ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاعذروه واعلموا أن الله غفور حليم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 وَاتَّقُواْ اقْرَبُواْ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنَسُواْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوَاتِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا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 عَدِمُ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ بَعَثْنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا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 ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة طير من صدقة يتبعها أذى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 فمثله كمثل صفوان عليه كراب فأصابه وابل فتركه قلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينقلون وينفقون أموالهم ابتغاء مرضاك الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها كمثل جنة بربوة أصابها وابل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 لَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُمُ الْكِبَرُ وَلَهُمْ ذُرِّيَّةٌ ضِعَافَ فَأَصَابَهَا إِحْطَارٌ فَأَصَابَهَا إِحْطَارٌ فِيهِنَّ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ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 فَالْيَكْتُبُ وَالْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَالْيَتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْقَى سِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيًّا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَيُّ مِنْهُ وَفَلْيُمْلِ الْوَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَينِ مِنْ الرَّجَالِ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 فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤذ الذي من أمانته وليستقل الله ربّه ولا تكتم الشهادة وَمَن يَكْتُمَهَا فَإِنَّهُ أَذِمُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ